كنتم ما الأدبات في رمضان حلقات غنائية كتبها للإذاعة عبدالله أحمد عبدالله الله. اداء العربي سلطان الادباتي في رمضان اخراج وتقديم فتحي عبد الكريم